ش ب ك ة ملامح تقدم هذا ا ل أ و ل المرض ا ل آ خ ر مرض الشهوات مرض الميل للفجور مرض الافتتان بالغلمان والنساء مرض حب النظر إ ل ى الفضائيات والاباحيات والقنوات وما أ ش ب ه ه ا كل هذا مندرج في مرض ا ل ش ه و ة الذي قال الله جل وعلا عنه أ و فيه فيطمع الذي في قلبه مرض ف ا ل أ و ل يعالج بالعلم و ا ل آ خ ر يعالج بنور ا ل إ ي م ا ن الذي يعصم الله جل وعلا به العبد من ا ل ش ه و ة وبنو ادم مهما بلغوا من العلم و ا ل إ ي م ا ن ضعفاء فلا سبيل إ ل ا صدق التوكل على الله جل وعلا ولزوم الحق والصبر عن ا ل م ع ص ي ة حتى ترفل في ثياب ا ل ع ا ف ي ة من الشهوات ومما حرم الله جل وعلا وحتى تعانى على ذلك لا بد أ ن تستصحب أ م و ر ا أ ع ظ م ه ا أ ن الله جل وعلا توعد من انتهك حرماته وتجاوز حدوده ب أ ع ظ م العذاب و ا ل أ م ر الثاني أ ن ل ذ ة ا ل ش ه و ة المحرمه مهما بلغت وسمت ف إ ن ه ا إ ل ى زوال و ض م ح ل ا ل و أ ن ه ما من أ ح د كان رجلا أ و ا م ر أ ة إ ل ا وسيخلى عنه في قبره وتحل عنه أ ر ب ط ه الكفن ويبقى في قبره يرى عمله إ ن كان عملا صالحا تزين له في أ ب ه ى ح ل ة و إ ن كان عملا سيئا كان له في منظر قبيح واسم قبيح ف ا ل أ و ل يفرح بما ر أ ى و ا ل آ خ ر يتحسر على ما يشاهد كذلك ينبغي العلم ان هذه الجوارح تنطق بين يدي الله وقد أ ن ز ل الله جل وعلا على عباده لباسين لباسا يشترك فيه البر والفاجر والمؤمن والكافر امتن الله به على بني آ د م ج م ل ة قال يا بني آ د م قد أ ن ز ل ن ا عليكم لباسا يواري س و آ ت ك م و ر ي ش ا ثم ذكر لباسا آ خ ر هو أ ع ظ م و أ ج ل لكن لا يعطاه كل احد ولا تؤتاه كل نفس قال الله جل وعلا ولباس التقوى ذلك خير فلباس التقوى يستر من فضائح ا ل آ خ ر ة ل ب ا س يستر التقوى فضائح ا ل من آ خ ر ة والناس كما يحشرون يوم ا ل ق ي ا م ة عراه في أ ج س ا د ه م يحشرون عراء في فيرى أفعالهم ف ي كل احد ع ا ق ب ة عمله ويرى ذلك عيانا فبعض العباد لم ي أ ب ه بستر الله عليه في الدنيا ولم يرفع ف ح به ولم ي ر به ر أ س ا ويفضحه الله جل وعلا على رؤوس الاشهاد ومن العباد من حفظه الله فلم تقع جوارحه في الزلل ولم تزدلف عيناه إ ل ى الخطل فهذا محفوظ في أ ك م ل رداء و أ ج م ل لباس ورجل دعته م ر أ ة إ ذات من ا منصب وجمال فقال إ ن ي أ خ ا ف الله و آ خ ر و ن وقع منهم زلل وكان منهم خطل لكن الله جل وعلا سترهم فقبلوا ستر الله عليهم فلم يحدثوا بذلك أ ح د ا ولم يخبروا بذلك نفسا ولم يتباهوا بصنيعهم في مجلس ولم يتعالوا به على أ ق ر ا ن ولجوا إ ل ى ربهم يذرفون الدمع وتجلوا القلوب ويصلون الليل رجاء الله أ ن يمحو ما قد كان ويغفر لهم ما قد سلف ويعفو عنهم ما قد مضى فقبل الله جل وعلا توبتهم ورحم الله حالهم وغفر الله خطاياهم وسترها عليهم يوم يلقونه و أ ص ح ا ب هذا الحال كثير في الناس فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له والله جل وعلا أ ج ل و أ ك ر م و أ ر ح م قدمت لكم هذه المادة من موقع المادة لكم من ملامح شبكة هذه